لقد أصدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمين لا تدخل المسجد فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله كفى بالله شهيدا محمد الرسول الله والذين مع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من وأجرا عظيما الله الله هو الله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 ولم نكن طعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائدين، وكنا نكذب.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 كلا بالله خال Allah Assalamu alaykum wa rahmatullah.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 وَأَتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُمْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قضوا إلي ولا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 قالوا أجتنا لتفتنا مما وجدنا عليه آباؤنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ ملقون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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَرَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ كَافِرِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضنوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 ولقد بَوَّعنا بني إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطيبات فَمَقْتَرَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا رد لفضله يصيبه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا الله إني